إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعطرت علمت نفسه ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما أرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاءت